ويصنع الفلك وكلما مر عليهم ملع من قومه تخروا منه قال إن تذكروا منا فإنا نذكر منكم كما تذكرون فذو تعلمون من يأتيه عذاب يخزي ويحي عليه عذاب مقيم حتى نور قل نحمل فيها قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من تبقى عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مدر وهي تدري بهم في موضع الجبال ونادى نوح بنه وكان في معزلي يا بنيّر كم معنا يا بنيّر كم معنا ولا تكم مع على الكافرين قالت أوي إلى جبلي يعصمني من المال قال لا عصمة من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموت فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقنعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين وَنَادَى نُوحُ الْرَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وأنت أحكم الحاكمين